الاشتجواب من قتل الإمام من قتل الإمام المخبرون يملؤون غرفة من قتل الإمام احذيه الجنود فوق رقبتي من قتل الإمام من طعن الدرويش صاحب الطريق ومزق الجبة والكشكول والمسبحة الأنيقة يا سادتي لا تقلع أظافري بحثا عن الحقيقة في جثة القتيل دوما تسكن الحقيقة من قتل الإمام عساكر بكامل السلاح يدخلون عتاكر بكامل السلاح يخرجون محاضر آلات تسجيل مصورون يا سادتي ما نفع من إفادتي ما دمتم إن قلت أو ما قلت سوف تكتبون يا سادتي ما نفع من إفادتي ما دمتم إن قلت أو ما قلت سوف تكتبون ما تنفع استغاثة ما دمتم إن قلت أو ما قلت سوف تضربون ما دمتم منذ حكمتم وطني عني تفكرون لست شيوعيا كما قيل لكم يا سادة الكرام ولا يمينيا كما قيل لكم يا سادة الكرام مسقط رأسي في دمشق الشام لست شعوعيا كما قيل لكم يا سادة الكرام ولا يمينيا كما قيل لكم يا سادة الكرام مسقط رأسي في دمشق الشام هل واحد من بينكم يعرف اين الشام هل واحد من بينكم ادمن سكن الشام رواه ماء الشام كواه عشق الشام تأكدوا يا سادتي لن تجدوا في كل أسواق الورود وردة كالشام وفي دكاكين الحلى جميعها لؤلؤة كالشام لن تجدوا مدينة حزينة العينين مثل الشام لست عميلا قدرا لست عميلا قدرا كما يقول مخبروكم سادة الكرام ولا سرقت قمحا، ولا قتلت نملة ولا دخلت مركز البوليس يوما سادة الكرام يعرفني في حارة الصغير والكبير يعرفني الأطفال والأجار والحمار وانبياء الله يعرفونني عليهم الصلاة والسلام الصلوات الخمس لا اقطعها يا سادة الكرام وخطبة الجمعة لا تفوتني يا سادة الكرام من ربع قرن من ربع قرن وانا امارس الركوع والسجود أمارس القيام والقعود أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام يقول اللهم امحق دولة اليهود أقول اللهم امحق دولة اليهود من ربع قرن وأنا أمارس الركوع والسجود ومارس القيام والقعود يقول ويمارس التشخيص خلف حضرة الامام يقول اللهم امحق دولة اليهود اقول اللهم امحق دولة اليهود يقول اللهم شتت شملهم اقول اللهم شتت شملهم يقول اللهم اقطع نسله يقول اللهم اقطع نسلهم. يقول اغرق حق حرثهم وزراهم. اقول اغرق حرثهم وزراهم. وهكذا يا سادة الكرام. قضيت عشرين سنة. اعيش في حظيره الاغنام. واعلف كالاغنام. انامك الاغنام ابولك الاغنام ادورك الحبة في مسمحه الامام وعيدك الببغاء كل ما يقوله حضرة الامام لا عقل لي لا لا اقدام استنشق الزكام من لحيته والسل في العظام قضيت عشرين سنة مكوما كرزمة قش على السجادة الحمراء أجلد كل جمعة بخطبة غراء أبتلع البيان والبديع والقصائد العطماء أبتلع الهواء عشرين عاما وأنا يا سادتي أسكن في طاحونة ما طحنت قط سوى الهواء يا سادتي بخنجري هذا الذي ترونه يا سادتي بخنجر هذا الذي ترونه طعنته في صدره والرقبه طعنته في صدره والرقبه طعنته في عقله المنخور مثل الخشبه طعنته باسمي انا واسمي الملايين من الاغنام يا سادتي أعرف أن تهمتي عقابها الاعدام لكنني قتلت إذ قتلته كل الصراطير التي تنشد في الظلام والمستريحين على أرصفة الأحلام قتلت إذ قتلته كل الطفيليات في حديقة الإسلام كل الذين يطلبون الرزق من دكانة الإسلام قتلت اذ قتلته يا سادة الكرام كل الذين منذ ألف عام يزنون بالكلام